اهدنا سكن في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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن ظلم ممن افتلى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا دین شروع ایونک اکم ایون کیا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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقه هو فيه يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينأون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى وَلَن نَّارِفَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بآيات رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليسها قال اليس هذا بالحق قال اليس هذا بالصدق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب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 بَغْتًا قَالُوا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ الحياة الدنيا إلا لعب ولا هو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقنون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 أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين